لا ترى بلادي يولد الأنق وفوق سعف نخيل كاد يحترق بدراني قد جمع في ليلة فائدة رأيت بغداد كاد البدر ينفلك تدور دائرة حولي فيأسرني خوف ويحملني في سيره طابق وبين دجلة والشطان أوريدة مدد دمائي في النهرين تندلق وفوق صدري سهم اللحظ منطلق وفوق هامي سيف الشوق منتشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فادفعه عني وبين جرحي ونسفي قصة كتبت وبين نون دمي والملتقى شفق أسير قربك لا شيء يبعدني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 لا شاعرها يدور ما دارت الأقدار والطارق يلقي على بابها ادبا أدبا ويتقي من سناها خافيق قالق ودولة لم تزل أفعالها كسفا تهوي بساحات أعثى إلاها مرق رأيت فيها شعاع الشمس مكاسر وكان بالأمس في أجوائها سامق وجئت أحمل تذكرا يذكرني بالفاتحين ودينا كان يعتلق بغداد يا شامة للماجد خالدة بيني وبينك حب ليس يختلق اهديك قصة شعر عنك اكتبها على الفؤاد إذا لم يكفيها الورق فلا غارف إن القلب أصده على هواك وقلبي ليس يفترق على هواك وقلبي ليس يفترق